والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرهل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادة في رمضات العمال التي لم يخلق مثلها في البلاد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 ربك لب المصلح فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم من وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرموا اليتيم ولا تحار تغضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل اللمنو، وتحظون المال حباً جما.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 ربك والملك صفا صفا وجي ايوم اذ بجحنم كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صف صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجي ايوم اذ بجهنم وجي ايوم اذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وجاء ربك والملك صفوا صفوا وجاء يوم إذن بجهنم وجاء يوم بجهنم يوم يتذكر الإنسان وتذكر الإنسان وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له لترى يقول يا اتاني قدمتني حياتي فيوم لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وساقه احد يا ايتها النفس المطمئنه إلى ارجعي الى ربك راضيه يا أيت عن النفس المذم إن ترجع إلى ربك راضية إرجع إلى ربك راضية ناضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.